لا تدركنا فيه تبعه حتى ينصرف عنا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح قد قامت ا ل ص ل ا ة قد قامت ا ل ص ل ا ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه صفوفكم وتراصوا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين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 و َ أ َ ن َّ الذين ََِّ لا َ يؤمنون َُُِْ ب ِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ أ َ ع ْ ت َ د ْ ن َ ا لهم َُْ عذابا ًََ أ َ ل ِ ي م ً ا ويدعو ََْ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ بالشر َِِّّ دعاءه َُ بالخير َِِْْ وكان َََ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ عجولا ًَُ وجعلنا ََََْ الليل ََّْ والنهار ََََّ ايتين ََْ فمحونا آ ي ه الليل وجعلنا آ ي ه النهار مبصره ة م ب ص ر لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إ ن س ا ن أ ل ز م ن ا ه طائره في عنقه ونخرج, ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا ا ق ر أ كتابك ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ي ربنا ولك الحمد الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ الله أكبر الله أكبر شركه ا ل ل ه أكبر ا للخدمات ا ل ع ا ل م ي ن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 من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 وكم أ ه ل ك ن ا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله